الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه أجمعين مواصلة لسلسلة الحمد العالمين والسلام الله الامين وأصحابه لله على رسول وعلى آله الحديث ذلك أجمعين ومن دروس فقه رب ر ش كتاب البخاري عبر مختصر الزبيدي رحمه الله تعالى كنا قد تحدثنا عن باب خروج النساء الى ا ل ب ر ا ز والحمد لله رب العالمين قد ص ر ح ن ا ه ولكن يمكن ت م ش ي ط ا ل ل ذ ا ك ر ة ان نتحدث عن بعض الاحكام ا ل م س ت ف ا د ة الاحكام ا ل ف ق ه ي ة والاحكام ا ل ت ر ب و ي ة ا ل م س ت ف ا د ة من هذا الحديث قلنا ا ل ف ا ئ د ة الاولى جواز خروج النساء لمصالحهن إ ذ ا كانت فهن في هذه المصالح ح ا ج ة نعم أ ي و ه جواز التكلم مع النساء في الطرقات شرطا أ ن يكون لمسطحة د ي ن ي ة أ و دنيويه ر ا ج ح ة م ر ا ج ع ة ا ل أ د ن ى ل ل أ ح ل ى كما راجع عمر رضى الله عنه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت اليه ولم يكن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني ي أ خ ذ بكلامه حتى نزلت آ ي ة الحجاب ج و ا د ا ل غ ل ظ ة في الوعظ و ا ل إ ر ش ا د أو للتقويم والتصحيح إ ذ ا كان ب ن ي ة ا ل س ل ي م ة وبقصد الاصلاح هذه من قبل ن ع من م قبل عمر بن الخطاب ان وافق الوحيى ا نعم الإغلاب ولو كان مع عمر يعني تكلم كلام قد يكون فيه شيء من ا ل ش د ة لكن ليس ا ل ش د ة التي فيها احتقار أ و كذا مع ا ل أ م لمصلحتها ا ل د ي ن ي ة ما في شيء وقلنا ا ل أ و ل ى أن ل ان يرجع و أ لا يلجا الواحد منا إ ل ى هذا طيب يالله ا اقرا ل لله والصلاة والسلام م الله صلى الله على عليه وسلم يقول المصنف يرحمه الله باب الاستنجاء بالماء عن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج لحاجته أجيء أ و ن اجيء غلام أ أ ن ا وغلام معنا إ د و ا ت من ماء باب الاستنجاء بالماء نعم رد على منكرها الاستنجاء بالماء وقصر الاستنجاء على ا ل ح ج ا ر ة يعني سبب ايراد د هذا الحديث ان بعض الناس كان ينكر بل من كبار ا ل ص ح ا ب ة مثل ع ذ ي ف ه بن ا ل ي م ن رضي الله عنه ومثل ابن عمر ومثل عبد الله بن الزبير هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة رضي الله عنهم كانوا ينكرون الاستنجاء ب ش ن ه بالماء ف أ و ر د البخاري باب الاستنجاء بالماء ردا على من أ ن ك ر الاستنجاء بالماء إ ذ ا خرج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج لحاجته أ ج ي ء أ ن ا و غ ل ا م ا غلام الغلام لم يسمى لم يسمى في هذه ا ل ر و ا ي ة لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه أ و يخدمه اطفال صغار أ ش ه ر ه م انس ويليه بكير ا بن الشداخ الليفي بكير ا بن الشداخ الليثي ايضا كان غلاما ويخدم ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ل ن ا ما اسمه بكير ا بن الشداخ الليثي ولبكير ق ص ة ط ر ي ف ة في كتب السير انه كان غلاما وكان يتردد ويدخل على أ ز و ا ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه غلام لقول تعالى أو التابعين غير من الرجال او ل الإربة الرجال ت ا ب ع ي غير ن من أ ا ل ت ف ل الذين يظهروا على عورات النساء فكان يدخل وكان ي أ ت ي يدخل اللبن و ي أ ت ي ب ا ن ي ة اللبن ا ل ف ا ر غ ة واذا تمر أ م ر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يدخل و ي أ ت ي ب ا ل ا ن ي ة ف أ ب ى وقال إ ن ي احتلمت ا ل ب ا ر ح ة يا رسول الله وهذا من حسن أ د ب ه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم د ع و ة ع ظ ي م ة قال اللهم لقه ت ذ ف ر ه وصدق قوله ل أ ن ه كان يتعامل ب م ص د ا ق ي ة أ ب ا ن ح ن ي رسول ا ه يستغرب هذا الغلام أ ر د ن ا ه أ ن يدخل ف أ ب ى قال إ ن ي احتلمت ا ل ب ا ر ح ة سبحان الله ل أ ن ه قد يصير الطفل رجل بين ع ش ي ة وضحاها إ ذ ا ر ق د وصار محتلمه م وصار م ك ل ف ا وهذا لا بد من أ ن ينشر بين الشباب ل أ ن كثير من الفتيات ا ل و ا ح د ة قد ت أ ت ي ه ا أ و ي أ ت ي ه ا ا ل ح ي ا ة في يصير م ب ك ر ة وما زال عقلها صغير فلا تصوم ولا ه ن ت ن ت ب ه للتكاليف وهذا قصور كبير والقصور عندي من الامهات أ م ه ت القصور ن من من م ا ل أ ينبغي أ ن تكون ا ل أ م ق ر ي ب ة من بنتها خاصا في القضايا ا ل ش ر ع ي ة ولذلك بكير بن الشداخ من الغنان الذين كانوا يخدمون النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب آه أ ض ف إ ل ي ه الحديث الذي بعده ل أ ن ه ر و ا ي ة من الحديث ا ل أ و ل يعني قال باب حمل العنزه مع الماء في الاستنجاء、طيب. وفي ر و ا ي ة من ماء وعنزه يستنجي بالماء、طيب. في رواية ال... ال... اي... أين الأصل؟ الحديث الحديث يعني هو الأصل السابق أنس كأنه يعني هذا من, من ي الباب أ ل غ ي هذا الباب عن أ ن س رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج لحاجته أ ج ي ء أ ن ا وغلام معنا إ د و ا ت من ماء وفي ر و ا ي ة من ماء وعنده يستنجي بالماء طيب ما يفاد من الحديث ما نستفيد من الحديث م ا نستفيده ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى نستفيد أن ه ذ ان ك ا في الفضاء أن هذا كان في الفضاء ومن أ ي ن استفدناه استفدناه بقرينتين ا ل ق ر ي ن ة ا ل أ و ل ى خرج و ا ل ق ر ي ن ة ا ل ث ا ن ي ة حمله شنو؟ ا ل ع ن ز ح م ل ه شنو؟ العنزه وما العنزه العنزه اما ح ر ب ة و إ م ا ع ط ا ة لكن يفترض في العصاه أ ن يكون في طرفها شيء مسنن ث ل ا ن اما عطاء عاديه يوضع في طرفها ح د ي د ة حاده هذه تسمى شنو عنزه ولو كانت عصاه قصيره تسمى عنزه فيها زج الزج هو الـ الـ الشيء المسنن الحادي عنه عرفتم فحله العنز وقوله خرج يدل أ و ل فائده كان وين؟ على انه خرج إ ل ى الفضاء ثانيا في هذا أ م ر يتكرر كثيرا بيان خ د م ة العلماء و ا ل أ د ب معهم ف إ ن أ ن س قال أ ج ي ء و أ ن ا وغلام معنا إ د و ا ت من ماء و ا ل إ د و ا ت إ ن ا ء من جلد يوضع فيه الماء بيان ه يعني فضيله قلنا خ د م ة العلماء ثالثا يستفاد من الحديث جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن قصر الاستنجاء عن ا ل ح ج ا ر ة وفي الحديث جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن لمن قصره ب على شنو على ا ل ح ج ا ر ة طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ر ا ب ع ة سبب حمله الماعرف ء وهو الاستنجاء وما سبب حمله ا ل ع ن ز ة سبب حمله العنزه الماء معروف للاستنجاء ولماذا حمل معه هذه ا ل ع ص ا ت أ و هذه ا ل ح ر ب ة نعم هذا هو الرجل الذي ل ا رجحه ا بخلاف ن حجر ب غيره من شراح البخاري ابن ما حاجته إلا、توضعه. والدليل أنه سوف هذا الماء بسلم أنه حجر يرجح يتوضى يقضي أنه أن توضعه سوف قضى بعد ويستنجي بالماء وما توضا إ ل ا فل ى وما فل ى في فضاء إ ل ا ويصلي ه و إ ل ى س ت ر ة وكان يتخذ اجنوا ل ع ن ز ه أ و أ ن ه كان يقيم العنزه ويضع عليها ثوبا يستره عرفتم؟ يعني إذن قلنا في هذا الحديث ومعليش العبارات الصرح تردد في سوف في في اسمك الحديث لي يا أذقي إذن قلنا هذا شباب أنا سوف ل أ خ و ا ت ن ا و أ م ه ا ت ن ا من النساء قلنا اعيد الكلام ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ي انا الله أ م اود أ ق ل ل ا ا ف ئ ة ان ل ل أ أ و ى ا أود أن يكون هذا من ا ل ذ ا ك ر ة يعني ما ترجع إ ل ى الكلام ثم تقول نعم يا أ خ ي الكريم نعم اني خرج إ ل ى الفضاء ب ق ر ي ن ت بالقرينتي ي خرج وحمل ا ل ع ن ز نعم خ د م ة العلماء و ف ض ي ل ة ذلك نعم أ ي و ه أ ي و ه جواز استعمال الماء في الاستنجاء خلافا لمن حصره أو على ا ل ح ج ا ر ة ك ح ذ ي ف ة رضي الله عنه وكابن عمر وكابن الزبير رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن و أ خ ي ر ا ق ل ن اخذنا أ ل ل س م العنزه إ م ا ستره و إ م ا لينصبها ويضع عليها ثوبه ليستفر لي ي ي ل اخوكم يقرأ الحديث أ الذي بعده نعم, نعم أخوكم الكريم ي س أ ل يقول هل ا ل س ت ر ة و ا ج ب ة الذي أ ر ج ح أ ن س ت ر ه و ا ج ب ة ن ع مداومته أيوة م على أ ن ه دائما ي ع ن ي ي أ خ ذ ا ل س ت ر ة ويستفر و أ م ر ه يدل على أ ن س ت ر ه و ا ج ب ة بل كان بسلم ي ت ح ر ى ا ل س ت ر ة ا ل س ت ر ة ما يوضع أ م ا م المصلي حتى ولو لم يكن هنالك أ ح د ينبغي أ ن يضع المصلي امامه شيء س ت ر ة والقول ب أ ن الخط يمكن أ ن يكون س ت ر ة قول ضعيف ل أ ن ا ل ر و ا ي ة ض ع ي ف ة جدا لا يقوم عليها حكم نعم باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن أ ب ي ق ت ا د ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا شرب أ ح د ك م فلا يتنفس في ا ل إ ن ا ء و إ ذ ا أ ت ى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه طيب عندنا قاعدة أصيلة أصلاً في البخاري قلنا قاعدة أصلا عندنا وهي أ ن فقه البخاري في, في تراجمه هذه التقدم ا ع ج ي ب ة باب النهي عن الاستنجاء باليمين ولم يقل باب تحريم الاستنجاء باليمين هذه أ و ل ف ا ئ د ة يعني أول ف البغي ئ د أ ن تكتبوها أ ن البخاري لم يبوظ على التحريم إ ن م ا بوظ على على النهي قال النهي إ ذ ا نقول ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى لم يقل البخاري في ترجمته باب تحريم ا ل ا س ت ج ا ب إ ن م ا قال عن النهي إن ا ل ن ه ي ا ل ا س ت ج ا ا ب ي ي ل م ن طيب ه ذ ا ط ي ب هذه اليمين ن نناقشها ق ق ط ة ل ل النهي ل ا هذا يفيد ي ت ح ر أ ح ا ا أ ح ي ا ن ا ً وليس ل و م ا ولذلك كان دقيقا ً ل أ ن النهي هنا لا يفيد التحريم إ ن م ا يفيد ا ل ك ر ا ه ة يفيد ش ن م الكراهه ة و وهو قول قول من قول جمهور العلماء يعني الجمهور على أ ن النهي عن الاستنداء باليمين إ ن م ا هو النهي شنو ك ر ا ه ا وليس ن ه ي تحريم طيب نناقش م س أ ل ة أ ص و ل ي ة م ه م ة هل النهي عند ا ل أ ص و ل ي ي ن يقتضي الفساد والبطلان يعني ق ت ض ي ي الفساد والبطلان إ ذ ا نهى الشارع عن شيء و أ ن ت فعلته هل هذا يعتبر الشيء ب ا ط ل ي ل ا نعم النهي قد يحتمل التحريم وقد يحتمل كراها طيب ماذا نقول طيب فرضنا أ ن ه احتمل التحريم هل يقتضي الفساد والبطله نعم طيب لا طيب هذه ف ا ئ د ة م ه م ة جدا أ ص و ل ي ة أ ك ت ب ه ا وسوف أ ر د د ه ا ك ل م ة ك ل م ة النهي عند الأصوليين ينقسم إلى النسل أ ص و ل ي ي ي ن ق م إ ى ثلاثة النسب أقسام عند ا ل أ ص و ل ي ي ن ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل ما نهى الشارع منه لمعنى في ذاته ما نهى الشارع منه م نهى الشارع عن شيء لمعنى في ذاته نعيد الكلام من الاول حتى تفهموا و تستوعبوا انا يا م اريد أن يفهم عبد ان ل ل ه هرأيكم ع يفهم عبدالله كن ص ر يقول ح ا و ي أ ن ك لم تكن ف كويس لو ما ف كنت اقول أ ن ا فيك يا عبد الله إ ذ ا نهى رب العباد عن شيء أ و نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا الشيء الذي نهى عنه له ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل أ ن ينهي أن ينهج أن ينهج ينهي الشارع عنه في ط بمعنى ب ا ل ث ا ل ي ض في ذاته الزواج ذ ا البطلان والفساد يقتضي حتى ولو وقع الزواج يقع الزواج فاسدا وباطلا ولا اعتبار له وكانهيه عن الزواج بغير ولي لا نكاح الا بولي النهي هنا يقتضي الفساد و ا ل ب ط ل ا ن لماذا ل أ ن المنهي عنه نهي عنه ا ل ا س ل و لمعنف ا ل ا س ل و في ذاته ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ و النوع الثاني ما نهى الشارع عنه ما نهى الشارع نهى عنه بمعنى خارج ذاته ولكن هذا تحريما ت ح ر ي مثال ا م نهى الشارع عن البيع في س ا ع ة ا ل ج م ع ة فمن باع في س ا ع ة ا ل ج م ع ة البيع وقع صحيحا ولزمه ا ل إ ث م لا يقتضي بطلان وفساد البيع ولا يعتبر البيع باطل شخص س ي ا ر ة عند النداء عند ا ل ج م ع صحيح هذا أ خ ذ المال وهذا عقل ا ل س ي ا ر ة لكن ا ل إ ث م لازم إ ذ ا نودي ل ل ص ل ا ة من يوم ا ل ج م ع ة فدعوا الى ذكر الله وذروا البيع ودار البيع إ ذ ا قلنا النهي عند ا ل أ ص و ل ي ي ن عن الشيء له كم ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل ما نهى الشارع عنه يا عبد الله ل م ع ن ى في ذاته هذا حرام وما يترتب عليه من آ ث ا ر باطله وفاسده ولا تقوم لها حجه ة م ث الزواج بشنط زواج الكافر ب ا ل م س ل م ه والزواج بغير ولي ل أ ن ه قال أي مرات ا ل س والنوع حد بغير فنكاحها ب وهي ز ا ي طيب عرفتم؟ ا ل ن و الثاني قلنا ما نهى الشارع عنه لمعنى خارج ذاته يعني البيع ليس محرما كبيع إ ن م ا أ ر م لمعنى خ ا ر ج عنه و هو شنط وقت ا ل ج م ع ة فقط حرام لكن هل الزواج م ك ن ا ل الكافر ب ا ل م س ل م ة حرام بالليل ب ا ل ن ه ا ر في ا ل ص ي ف في ا ل ش ت ا ء في ا ل ج م ع ة في ا ل س ب ت في ا ل ع ص ر حرام إ ل ى أبد ابد ل آ ي ن و ل الابدين تمشكوا ا بعفن ك و ر أنهي هنا ا ا ل ف س وإشنه؟ والبطلان النوع ن الثالث أ الذي ا يقتضي ك ر ه لا يكون محرما إ ن م ا يكون مكروها عرفتم؟ نعم النهي الثالثه ا ل أ و ل لمعنى في ذاته ولمعنى خارج منه ولكن يفيد التحريم ولمعنى خارج منه وليس للتحريم إ ن م ا للتنزيه ة الثالثة؟ التنفيذ واضح؟ واضح هذا الكلام؟ ولا وعيد الثالثة أعيده؟ أعيد طيب الثالثة يا إ خ و ا ن أ ص ل ا التحريم أ و الكراهه أ و النهي اما يفيد كراهه التحريم أ و كراهه التنزيه ل أ ن المكروه يطلق أ ح ي ا ن ا حتى على الشركه قال تعالى وقضى ََ ربك ََُّ أ الا َ تعبدوا َُِْ ل َّ ا إ ِ ي َّ ا ه ُ وبالوالدين َََِِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ً ا إ اما َ يبلغن ََُّْ عندك ََِْ الكبر َِْ ثم قال بعد ذلك ولا ََ ت َ ت ل و ا النفس ََْ التي َِ ح َ ر َّ م َ ا ل ل َّ ه ُ إ ِ ل َّ ا ب ِ ا ل ْ ح َ ق ِّ ا ل و َ م َ ن ْ ل ُ ت ِ ا ثم َ ظ ْ ل ُ و ر م الزنا ثم ق َ ل كل ذ ل َ كان سيئه عند ر ه ا فدل على ان الكراههه تتناول التحريم لان هل ا ل محرم ولا محرم أ ع و ذ بالله الزنا أ ك ل مال اليتيم أ ك ل امواج الناس بالباطل حرام ولا ما حرام ك ل حرام لكن ما قال حرام قال مكروه فدل على أ ن المكروه قد يطبق ل ق ويراد ه الحرام و د يطلق ويراد به ما كان مكروها ك ر ا ه ه تنزيه وليس كراهه ك ر ا ت حلم ي طيب ن ه ي في هنا أي ق س من الأقسام تنزيه شنو كراهة تنزيه طيب كيف جعلناها ك ر ا ه ا ل تنزيه لماذا جعلناها ك ر ا ه ا ل تنزيه ليس آ ث م ا ولكن ا ل أ و ل ى تركه هذه كراهه التنزيه لكن أ ي ن أ ن ه لا ي أ ث ب هنا يعني لماذا نقلوا النهي من التحريم إ ل ى الكراههه لا هنا هنا في هذا الحديث يحتاج إ ل ى نظر دقيق في الحديث نعم يا اخي ر ف ل ي ب أ ن ت تقرب من ا ل إ ج ا ب ة أ ي و ة نعم يا اخي الكريم ش ي خ نعم لا أنا, انا كده افهم السؤال النهي هنا ينبغي أ ن يكون للتحريم ل أ ن ا ل أ ف ط في النهي أ ن ه للتحريم ثم ينتقل ب ق ر ي ة إ ل ى إ ل ى ا ل ك ر ا ه ة ما هي ا ل ق ر ي ن ة التي م ك ن ت النهي هنا وجعلت, البخاري وجعلت الجمهور ب خ ا ر ي و ع ل ل ت ا ج يقولون أ ن النهي هنا للكراهه وليس ل ل ت ح ر ي ف هي إ ج ا ب ة ق ر ي ب ة ا ل آ ت ي بالاتفاق أ ي ه ا الشيخ ا ن صحيح طيب الذي أ ق و ل ه طيب معليش ارسال الزمن بالاتفاق عند الفقهاء أ ن التنفس داخل الاناء للتنزيه أن عنه ل ل ت ن ه ي عنه للتنزيه ل فلا يمكن أ ن يكون م احدهما ذكر في ا ل ي في الحديث أمراني لا يمكن أن يكون ث ذكر لا ح د أن أ للتنزيه والثاني ل ل ج ن و بالتحريف فاما أ ن ي ك و ن ل ل ت ح ر ي ف ويلزم من هذا أ ن نقول أ ن من تنفس في ا ل إ ن ا ء أ ث م ولا يقول بهذا أ ح د ا ل إ ج م ا ع على أ ن التنفس في ا ل إ ن ا ء مكروه وليس شنو ه حرام ب ا ا ل إ ج م ع أ ن حرام ق ا إذا كان بالإجماع ك التنفس م و ه في فيصبح ل ل ا ا ا ت ج ب ي ي طيب ن مثله ما مثله مثله ولا نحاول أ ن نجمع هذا كلام. الكلام وقع لك ا ل أ م ر ا ل ث ا ا ن ي ل ق د ي ل الثاني ة قالوا ا ل أ م ر الذي يكون من باب ا ل ن ظ ا ف ة و ا ل إ ن ق ا ء ليس فيه تحريم النظافة والإنقاء اي ل والإنقاء ن ظ ا ف ة أ أ م ر فيه ن ظ ا ف ة و إ ن ق ا ء لا يكون فيه شنو يكون لا فيه تحريما و ا ل أ م ر لا يكون فيه للوجوب احفظوا هذه ا ل ق ا ع د ة ل أ ن ه ا ق ا ع د ة ليمه نحاول أ ن نجمع الكلام حول هذا الموضوع ما هي ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى التي ذكرناها المذكور عندكم、لا. من ا ل أ و ل ق ل ن ا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن البخاري ل ب يقطع بالتحريم إ ن م ا أ و ر د أ ن ا ل أ م ر فيه نهي باحتمال أ ن يكون النهي لشنو ل ك ر ا ه ا ف التنزيه وليس للتحريم هو الراجع هو ق و ل الجمهوري طيب النهي الفائده الثانيه ا ن ق س م إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م إ م ا ل ن ه ي عن م ع نهى الشارع عنه لمعنى في ذاته ومثاله زواج الكافر ب ا ل م س ل م ة أو او ل ل بالكافر م م س أ لمعنى خارج عنه ولكنه للتحريم كالبيع ي و م ا ل ج م ع ة أ و لكراهه التنز... التنزيه وليس لشنو قد ي أ ت ي النهي من أ ج ل الكراهه فقط كهذا الحديث طيب ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة الفائدة الثالثة من ط و ا ئ ي هذا الحديث قال إ ذ ا شرب أ ح د ك م فلا يتنفس في الاناء حال كونه يشرب اما اذا ابانه فان التنفس سنه عرفتم ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة ق ل ن ا شنو؟ ه النهي عن التنفس في ا ل إ ن ا ء حال كون ه سنو؟ كون حال حال فمه في ا ل إ ن ا ء اما اذا ابانه ف إ ن هذا من شنو؟ من السنه ة طيب ذ هذه ا الفائدة الفائدة كم؟ الفائدة كم؟ الثالثة والرابعة. الرابعه ث ث ا ا ل ل ة و النهي ا ة طيب الرابعة عن ا ل ا س ت ن ج ا ء والتنفس باليمين إ ن م ا هو لي للتنزيف وليس لشنو للتحريم لماذا ل أ ن ه من باب ا ل إ ن ق ا ء والنظافه ة ل أ ن من باب شنو الإنقاء ن باب ا ا و ل ظ فهمتم ة ف و ا ض ح إ خ و ا ن واضحه ذ ا الكلام طيب قوله فلا يمس ذكره بيمينه وهذا من باب إ ك ر ا م اليمين و أ ن ه لا يفعل بها إ ل ا المكرمات وعندنا ق ا ع د ة سوف ت أ ت ي في حديث من أ ح ا د ي ث وضوء, وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنه ذ و م ا حديث عائشه ة ولا يتمسح ي ي م ب ن ولا يتمسح بيمينه يقصد أيضاً لما ذكر الذكر حتى لا يظن الظان أ ن هذا يمكن أ ن يكون في الغائط أ ي ض ا ذكر ش ن و التمسح عرفتم طيب ا ل ل ل ه اقرأ ا ح د ي ث ا ل ذ ي بعده باب ب الاستنجاء ا ل ج ح ا ر ة هريرة طيب أبي رضي عن ا ل ل ه ع ن ه ق ا ل ا ت ب النبي ع عليه ت الله صلى ل و س م وخرج ل ح ا فكان لا ج ت يلتفتوا ه فدنوت منه فقال ابغني أ ح ج ا ر ا أ س ت ن ف ض بها أ و نحوه ولا ت أ ت ن ي بعظم ولا روس ف أ ت ي ت ه ب أ ح ج ا ر بطرف ثيابي فوضعتها إ ل ى جنبه و أ ع ر ض ت عنه فلما قضى أ ت ب ع ه بهن أتبعه بهم. بهم. بهم. طيب. باب الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة ي انا إ خ و ا أ ن أن اريدكم يعني تلخص و ا كويس أ ن ا ا ل آ ن منهجي معكم أ ن ي أ د خ ل في الفوائد ومن خلال الفوائد أ ش ر ح لذلك قد يطول الشرح في ف ا ئ د ة عليها أ ل ا تنسيكم ا ل ف ا ئ د ة التي بعدها عرفتم؟ يعني نقول ح د عرفتم ة ثم أقول ثانيا نقول ع ل أن هذه إ ت ن ا ن ل م ا ش ن و لمكان ا أ و ل ا طيب الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى الاستنجاء بالحجارة على سبيل على سبيل الغالب وليس على سبيل التعين الاستنجاء بالحجارة على سبيل الغالب وليس على سبيشن التعين طيب هذا الكلام سوف اشرحه وينبغي ان تكتب هذا الشرح الظاهريه و ا ل ح ن ا ب ل ة يقولون لا يجزي في الاستنجاء الا ا ل ح ج ا ر ة فقط الحنابله والظاهريه, الحنابل والظاهرية ع ن د م شنو قلنا شنو لا يجزي الاستنجاء إ ل ا ب ا ل ح ج ا ر ة هذا قول من قول ا ل ح ن ا ب ل و ا ل ظ ا ه ر ي ة وهذا كله ذكرناه في أ ي ن ق ط ة في ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى طيب ما ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى على سبيل الغالب وليس على سبيل التعون ا إ ن م ا ذكر ا ل ح ج ا ر ة ل أ ن ه ا ا ل م ت و ف ر ة أ م ا الجمهور من ا ل أ ح ن ا ف والمالكيه و ا ل ش ا ف ع ي ة يرون أ ن كلما أ ز ا ل ا ل ن ج ا س ة أ ج ز أ في الاستنجاء وليس بالضروري أ ن يكون الاستنجاء ب ا ل ح ج ا ر ة لماذا؟ لماذا نعم المخصوص له أ ي و ه ا ز ا ل ة النجاسه ف إ ذ ا أ ز ي ل ت ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا أ ز ي ل ت ا ل ن ج ا س ة أ ن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة لا تفتقر إ ل ى م ي ة يعني لا يحتاج أ ق و ل أ ن أن ا أ ن و ي أ ن أ ز ي ل ن ج ا س ة لكن إ ز ا ل ة الحدثه ودوء او ت ج م م ا او غ س ل ا لا بد فيه من س ل و من الميه لان إ ز ا ل ة الحدث ع ب ا د ة أ م ا إ ز ا ل ة النجاسه ليس ب ع ب ا د ة عرفت؟ لا تحتاج إ ل ى م ي ة عرفت؟ يعني إ ز ا ل ة النجاسه يمكن أ ن تزال ب أ خ ذ ه ا مثلا أ ر ض فيها ب و ر جاء شخص و أ خ ذ هذه ا ل أ ر ض من تحت ونقل ا ل ت ر ا ب و أ ز ا ح ه طهورت او لم ت ظ ف ر د ر ت فلذلك نقول قول ا ل ح ن ا ب ل ة والظاهريه ا ع ي د هو أ ن ه لا يجزي ان شنو اذا ا ل ح ج ا ر ة قلنا الامر, لا يع... الأمر ذكرت الحجاره ل أ ن ه ا الغالب طيب ا ل آ ن مثلا إ ذ ا شخص ا س ت ن د بمنزل يجزي ولا يجزي يجزي ولا لا يجزي يجزي أ ه م شيء أ ن لا يكون هنالك نجاسه هناك لماذا ل أ ن ا ل ن ج ا س ة ق ض ي ة ع ي ن ي ة إ ذ ا أ ز ي ل ت زالت ا ل ن ج ا س ة ق ض ي ة عينية, عينيه يعني شيء موجود أ ص ل ا عيني عرفتم إ ذ ن قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى شنو؟ على سبيل الغالب وليس على سبيل ش ن و التعيين يعني كلما يزيل ا ل ن ج ا س ة من أ ي شيء نقول به وقلنا هذا قول من قول الجمهور خلافا لمن ل ل ح ن ا ب ل ة والظاهريه ة طيب ذ ا ما الفائدة الثانية لا ولا قلت تقول تبتوى روث طيب تأثني بعضن لا ت أ ت ن ي بعظم ولا ر و س يفيد أ ن غير ا ل ح ج ا ر ة يجزي الفائده ا ل ث ا ن ي ة لا ت أ ت ن ي بعظم ولا ر و س يفيد أ ن غير ا ل ح ج ا ر ة شنو كيف نعم لن ي ص غ أ يا ا ب الله قال له لا ت أ ت ب ي ب ع ظ ن ي ولا روثي كل هذا يفيد أ ن غير ح ج ا ر ة تجزي لماذا أ ي و ة منعه ل أ م ر ي ن دل على شنو على أ ن كل شيء بعد ذلك جائز بما فيها شنو غير ا ل ح ج ا ر ة ا ل ح ج ا ر ة ج ا ئ ز ة وغير ا ل ح ج ا ر ة شنو نعم أ ي و ة طيب ثالثا ل ل ث ث ا نلحق بالعظم و ا ل ر و س ا ل أ و ر ا ق التي فيها ك ت ا ب ة و ل س ي م ا إ ذ ا كانت ك ت ا ب ة م ح ت ر م ة لا يجوز الاستنجاء بها ونلحق بها أ ي ض ا المطعومات المكرمات ما كان من كان فعامي الانسان لا يجوز أ ي ض ا الاستنجاء بها ما عدا ذلك يجوز إ ذ ن لا يجوز الاستنجاء بعظمه ل أ ن الطعام لاخواننا من الجن ولا روث كما سوف نعرف بعد قليل في حديث ن س ع و د الروث ما, ما خرج من الحيوان ونلحق بهما المكرمات والمطعومات المكرمات من ا ل أ و ر ا ق ومن شنو والمطعومات من المطعومات البشريه وما عدا ذلك شنو جائز و أ خ ذ ن ا الجواز من قوله ابغني أ ح ج ا ر ه استنفض ما معنى استنفض استنفض معناها أ خ ر ج و أ ز ي ل ا ل ن ج ا س ة بها استنفض معنى أ خ ر ج عرفتم او نحوه هذا قول ابو غ ر ي د ة ولا ت أ ت ن ي بعظم ولا روت قلنا يفيد جواز الاستنجاء بغيرهما ولو لم تكن, أحجارة, جواز بغير العظم ولو لم تكن شنو؟ احجاره وهذا في حجه لمن للجمهور و ا ل ح ج للحنابله ة ل ف ج ر ا ل ج م ه و ر حجه لمن للجمهور طيب ويستفاد من الحديث استخدام الامام لبعض رعيته استخدامه. استخدامه. ا ل إ م ا م لبعض رعيته فقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ فقد استخدم أ ب و ه ر ي ر ة فرق بين أ ن يخدم أ ب و ه ر ي ر ة من نفسه ولا في خ د م ة العلماء لكن من ا ل ل صلى الله ه عليه و س ل م أ م ر ه أ ن ي أ ت ي بشيء معناه يعني استعمله ففي ه جواز استخدام ا ل إ م ا م لبعض شنو؟ لبعض رعيته ه ذ ه ف ا ئ د ة ك م ا ل ر ا ا ب ع ة ل خ ا م س ة وفيها أ ي ض ا اتباع السادات والعلماء ل أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة قال اتبعت النبي يعني سار خلفه وبعد أ ن اتبعه استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ل ن اتباع فيه أيضا ا شنو اتباع السادات والعلماء وخدمتهم هذه ا ل ف ا ئ د ة كم السادسه خ ا م ة ل س ا ا ل إ ع ر ا ض عن قاض ي ا ل ح ا ج ة اين ل إ ع عن ر ا ا ض ق الحاجة أ ي ا ل إ ع ر ا ض قال فوضعتها إ ل ى جنبه و أ ع ر ف ت وهذا من ا ل أ د ب يعني... يعني لا تقف بالقرب من ا ل شخص ل ق ض ي حاجته عرفت ه واضح جدا ً قال فوضعتها و أ ع ر ض ت عنه ففيه ا ل إ ع ر ا ض عن شنو عن قاضي ا ل ح ا ج ة طيب وكذلك في الحديث أ د ب أ ب ي ه ر ي ر ة في استعمال ا ل أ ل ف ا ظ ف أ ت ب ع ه بهن يعني أ ت ب ع ب و ل ه عليه الصلاه والسلام او ما اتى ما ي س ت ن ج به ب ا ل ح ج ا ر ة أ ي استنجا ب ا ل ح ج ا ر ة يعني قوله اتبعه بهن ماذا معناها؟ ما ذ ا معناها أه؟ استعمال ا ل ح ج ا ر ة ولكنه لم يصرح ب أ ن ه ا س ت ن ج ى إ ن م ا قال شنو أ ت ب ع ه بهن وفي هذا شنو ا ل ت أ د ب عند ذكر هذه المسائل ا ل ت أ د ب عند ذكر هذه المسائل طيب نعم أ ت ب ع ه يعني أ ت ب ع مواضع المسح والاستنجاء ا ل ح ج ا ر ة وهذا كل م ع ن ى ا س ت ن ج ى ف أ ب ى أ ب و ه ر ي ر أ ن يقول استنجا إ ن م ا قال ف أ ت ب ع ه بهن يعني أ ت ب ع موضع الموضع الذي بان به أ و تغوط به أ و اتبعه ب ا ل ح ج ا ر ة و ا ل س ن ج ا فلم يقل و ا ل س ن ج ا إ ن م ا قال ش ن و استعمل هذه ا ل ح ج ا ر ة في الاستنجاء فبدلا من أ ن يقول هذا الكلام قاله ب ص و ر ة م ؤ د ب ة فيها من ا ل ك ن ا ي ة والثوريه ما فيها وهي ماذا قال ف أ ت ب ع ه شنو بهن بهن شنو ا ل ح ج ا ر ة ماذا أ ت ب ع ا ل ح ج ا ر ة استنجا ب ا ل ح ج ا ر ة أ ي و ة يعني هو يقول النبي سلم قد استعمل ا ل ح ج ا ر ة في استنجائه أ ي و ة النبي سلم أ ت ب ع ه بهن يعني لما قضى أ ت ب ع ه أن بهن ي سلم ا ي ا ل ح ج ا ر ة الاستنجاء واضح طيب آ خ ر ف ا ئ د ة نقول استحباب احضار ما يستنجى به أ و ل ا قبل قضاء ا ل ح ا ج ة احضار قبل أ ن يستنجي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ى ب ش ن ب ا ل أ ح ج ا ر ووضعها أ م ا م ه فيما بعد ذلك شنو استند ج إ ذ ا دخلت د و ر ة المياه أ و ل شيء ينبغي أ ن تفعل ماذا تتاكد أ ك د من ل م ا ء ت ت أ من الماء فهذا فيه فائده ع ج ي ب ة لماذا أ م ن للتلوث يعني بعد أ ن تقضي حاجتك إ ذ ا كنت تبحث عن ا ل أ ح ج ا ر بعد ذلك هذا فيه شنو قد تتلوث ف أ م ن للتلوث قلنا شنو استحضار ب ب ا ا ه س ت ح ما يستنجى به أ و ل ا أ م ن ا للتلوث ل ل ولا كيف؟ أيوة كيف قبل قضاء الحج وقبل البدع وهذا فيه د ل ا ل ة على أ ه م ي ه ا ل ط ه ا ر ة وعلى حرصه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ا ل ن ظ ا ف ة والانقاء أ ت ى بها أ و ل ا واحضرها و الذي قال ابغي ثم قال بعد أ ن أعرضت عنه بعد أن وضع ابو هريره و أ ع ر ض عنه أعرض عنه بسلم فلما قضى أ ي قضى حاجته أ ت ب ع ه تعني اتبع استنجاءه بهن بهذه ا ل ح ج ا ر ة واضح الفوائد و ا ض ح ة معلش أسرع في لكن قد علينا الشرح لكن إخوان أود أنا نحن أن قد في يصب رجاء ا ب ي ا ن لماذا الوضوء ليس من خصائص أ م ة ا ل إ س ل ا م ق ل ن ا ل أ ن ه ورد عن س ا ر ة كما في البخاري وورد عن جريج العابد أ ن ه توضا فكيف يكون من خصائصنا الخصائص معناها الذي مثلاً حل الغنائم من خصائصنا ل أ ن ذلك محرم على سائر ا ل أ م م كان ممنوعا ً ومحرمه ا لنا ً وحل جعلت لنا الأرض ا خصائصنا ل ن ا لنا ئ ص ه ا ل أ م ة ل أ ن جريج يعني قد توضا وساره قد توضات إ ن م ا من خصائص ا ل أ م ة الغر والتحذير وليس نفس الوضوء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وانا في لزوم الصمت وكذا فلا يتنفس هو نهي ويفيل التحريم فما القرين ا ل أ ص ل التي جعلته للكراهه قلنا ل أ ن ه من باب ا ل إ ن ق ا ء و ا ل ن ظ ا ف ة هل كل المنهيات في ا ل ش ر ي ع ة تنزل عن أ ن و ا ع الكراهه الثلاث التي ا ر ج ى توضيحها ا ل أ ص ل في النهي التحريم ثم بعد ذلك ينتقل النهي من التحريم إ ل ى ا ل ك ر ا ه ة ب ق ر ي ن ة ص ا ر ف ة وهذه ا ل ق ر ي ن ة الصارفه ة ل ن ي م نصار من التحريم للكراهة ن إ ل ي ه ا أ ح ي ا ن ا عند إ ر ا د ة الجمع بين متعارضات أ و بين ح د ث ي ن متعارضين وقلنا الجمع بين ا ل أ د ل ة ا ل م ت ع ا ر ض ة يصار إ ل ي ه ب أ د ن ى ح ا ج ة أ و ب أ د ن ى ح ا ج ة ل أ ن إ ع م ا ل الدليلين خير من إ ه م ا ل احدهما أ و إ س ق ا ط احدهما عرفتم السلام عليكم ورحمة الله、وبركاته.